يا رب صل على محمد يا رب يا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا عن الصحابة يا يا رب صل على محمد يا رب وارضا عن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب عن المشايخ يا رب صل على ربي صل على محمد يا ربي فرحا مواليدنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وصله يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل صل لي على محمد يا ربي كل مسلم يا ربي على محمد يا ربي عليه وصل يا ربي على محمد يا ربي لكل مذنب يا ربي يا ربي على محمد يا ربي لا تقطع رجعنا يا ربي على محمد يا ربي صلِّ عليه يا ربي على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي على محمد يا ربي عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نشوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي تغشىنا بنوره يا ربي صل على صل على محمد يا ربي حفظا نقوا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا يا ربي صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي, صلي على, محمد يا رب يا ربي صلي على محمد يا ربي من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي احضنا بالسعاده يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلِّم يا ربي صلِّ على محمد يا ربي وقفي كل مُذِّي يا ربي صلِّ على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 صلى وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا الله ما تقدم من ذنبك وما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 فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إِلَّا هو عليه التوكلة وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والباين والزين والذاهير يسبعه الآفل والمائل والطال والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والزائد يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه الغوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب مما إن دافقي يخرج من بين السلب والترائب لا إله علي الله كريم بساطة لخلقه بساطة كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تايف هل من طالب حاجة فونله المطالب فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام يجادوا بالدموع الساكب والقوم بين نادم وتائف وخايف لنفسه وعاتب وابق من الذنوب إليه هارد فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائر فيعودون وقرفازوا بالمتلوب وادرك ورض المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو خائب لا اله الا الله فسبحانه تعالى من منكن وجود نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل ان يخرج ادم من الطين العزيب وعرض فخره على الاشياء وقال هذا سيد الانبياء واجل الاسفياء واكرم الحبايب اللهم صل وسلم